بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالي في يوم الدين إياك نعمل وإياك نسعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصُّور نفخنا في السماوات والأرض إلا, إِلا مَن شَاءَ فإذا هم قيام يوم المظهرون وأشرقت الأرض بنور ربنا ومجع الكتاب وجيء بالنبيين والشنزاء وقضي بينهم بالحق وهم لا يَكُلُّ نفس مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ نَسُوأُ مَا مَكَانُوا مِنْ قَبْلُ حَتَّى إذا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَيُنذِرُكُم لِّقَاءَ يَوْمِكُمْ رب الذين اتخذوا من دونهم ربوا الى الجنه زمر حتى ترى الملائكة هافين من حول العقل يسبحون بحمد ربهم وقضي بيله بالحق